فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُسُونُ وَحِينَ تُسْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيُّهُ وَحِينَ تُظْهِرُونَ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تَخْرُجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَّنتَشِرُونَ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 فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون